أم كلثوم رضي الله عنها يوم وفاة أم كلثوم جلس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمام غرفة الغسل يوجه من خلف الباب النسوة التي يغسلنها طلب منهن أن يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وشيء من الكافور وطلب أن يبدأن بميامينها ومواضع السجود منها وما إن فرغنا حتى مد يده ونولهن الكفن الذي كان يحمله وراه الثرى إلى جوار رفاة شقيقتها رقية ثم وقف أمام القبر بدموعه يحمض الله على ما أعطى وما أخذ طلق عتيبة ابن أبي لهب ابنة الرسول أم كنثوم بعد أن شهر رسالته ذهب عتيبة إلى سيدنا النبي قائلا كفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تحبني ولا أحبك ثم دنى من الرسول وشده من قميصه فمزقه قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلط عليه كلبا من كلابك فأصابه الوجوم كان أبو طالب حاضرا فقال لعتيبة يا عتيبة لقد كنت في غنا عن هذه الدعوة عادت أم كلثوم رضي الله عنها إلى بيت أبيها في أصعب لحظات حياته كانت تستقبله يوميا وعلى جسده ندوب المعركة وعلى ثيابه الطاهرة آثار ما كانت تلقيه عليه قريش من قاذورات ذات يوم دخل إلى البيت بعد أن نثر فوق رأسه الشريف أحد المشركين ترابا فأقبلت أم كلثوم تغسل عنه التراب وهي تبكي فقال لها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا بني إن الله مانع أباك عانت الحصار والجوع الذي فرضته قريش بقسوة وضراوة على المسلمين يقول سعد بن أبي وقاص عن هذه الأيام لقد بلغ بي الجوع أني جعت حتى وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في فمي وبلعته وما أدري ما هو إلى الآن كانت أياما صعبة حملت فيها أم كلثوم منفردة هم أمها وأبيها وفاطمة أختها الطفلة كانت رقيا في الحبشة وزينب في بيت زوجها أما أم كلثوم فقد كانت تتأمل أمها بحزن شديد وقد مرضت وتقدمت بها السن إلى أن ماتت السيدة خديجة بين أحضانها فعصف الحزن بكل أركان البيت شهدت أباها وهو يدفن أمها بنفسه ويعود إلى بيته محزونا يتلمس شعوره باليتم من جديد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت أم كلثوم وفاطمة في المدينة إلى أن أرسل سيد بن حارث ليأتي بهما في المدينة عادت إلى أم كلثوم روحها وهي ترى أباها يجلس إلى جوارها ويستقبلان معا رقيا بعد عودتها من الحبشة كان اللقاء موجعا بقدر ما كان مفرحا اجتمع شمل الأسرة ولكن في غياب جوهرتها الأم ثم انفرط العقد من جديد برحيل رقية بعد أن توفيت السيدة رقية رضي الله عنها حزن سيدنا عثمان حزنا شديدا وكان دائما البكاء عليها أما عمر رضي الله عنه فقد أزعجه كثيرا حزن ابنته حفصة بعد أن مات زوجها حصن بن حذافة فكر سيدنا عمر رضي الله عنه أن يداوي الجريحين فعرض على عثمان أن يتزوج حفصة لكن سيدنا عثمان رفض فثار عمر وذهب إلى رسول الله شاكيا مما حدث فقال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة أما سيدنا عثمان فقد تزوج بمن هي خير من حفصة تزوج أم كلثوم قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأاه يبكي رقية إن الله يأمرني أن أزوجك أختها والذي نفسي بيده لو أن عندي مئة بنت يمتن واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى حتى لا يبقى بعد المئة شيء قبل أن تدخل أم كلثوم رضي الله عنها داراً كانت أختها تسكنها سالت دموعها حزنا على رفيقة الطفولة ورفيقة وجع أن تكون حماتهما المشترك يوما ما هي أم جميل حمالة الحطب كانت أم كلثوم تتابع زوجها بكثير من الفخر كان لا يدخر أمواله لخدمة المسلمين اشترى لهم بئرا كان صاحبها اليهودي حجبها عنهم وجهز جيش المسلمين على نفقته وكانت لا تستطيع أن تقاوم دموعها كلما رأت أباها يأتمن زوجها على الوحي يمليه فيكتب كانت أم كلثوم لا يؤنسها في الحياة شيء قدر طيف أختها رقية في بيت عثمان كانت تتنسم حضورها في كل رقن كانت أم كلثوم مسكونة بشقيقتها التي شاركتها بدلاً من المنزل ثلاثة إلى أن شاركتها الثار نفسه بعد ست سنوات تزوج سيدنا عثمان رضي الله عنه مرتين بعد ذلك لكنه لم يتزوج بمن هي خير من أم كلثوم رضي الله عنها أما حفصة فقد تزوجت من هو خير من سيدنا عثمان تزوجت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عتيبة إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا كفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تحبني ولا أحبك ثم دنى من الرسول وشده من قميصه فمزقه بعدها بأيام خرج عتيبة نحو الشام تاجرا وعندما وصل الركب إلى مشارف الشام ليلا افترشوا مكانا للنوم وهناك استجاب الله دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ عتيبة من نومه وقد اقترب منه الكلب بعد أن تجاوز كل أفراد الركب نظر إلى عينيه فقال عتيبة أيقتلني الآن محمد؟ وهو في مكة وأنا في الشام كان هذا آخر ما قاله